إذا استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمله ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعنده رسوله إلا الذين عهتهم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟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 إِنَّ اللَّهَ ثَمَنَهُ قَلِيلاً فَصَدَّدُوهُ عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِنْ آمَنُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ونُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ كَثُرُوا أَيْمَانُهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا أَمِنَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ للهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ مُبْدِئُوا إِخْرَاجَ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم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 أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين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 يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها لعيم بقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آبا وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وَمَن يَتَوَلَّهُم منكم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُل إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وأموال, وأموال اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصرتم الله في مواطن كثيرة و يوم حنين إذ أعجبتكم كثرةكم فلم تغن عنكم فلم تغن عنكم شيئا و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين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 يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرضوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتوا عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إذا ساء إن الله عليم حكيم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 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا أن يعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو لا إله إلا هو وسبحان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 الأحبار والرهبان لا يقولون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يتنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحما عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وبهورهم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 وقاتلوا المشركين كاففا كما يقاتلونكم كاففا واعلموا أن الله مع المتقين إن من نسي أزيادة في الكفر يضل به الذين كفروا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 يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض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 إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَثْنَيْنَ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 لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلقون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون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 والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتات قلوبهم وارتات قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدته ولكن كره اللهم بعافهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالوا ولا أوضع خلالكم يبلغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بَتَغَوَّلْتِنَّتَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُونَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ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 يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مونانا وعلى الله فليتوكن المؤمنون قل هل تربصون بلا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم ونحن نتربص بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا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 ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسب الله وقالوا حسب الله سيأتين الله من فضله ورسوله إننا إلى الله راضبون إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤنفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذ ق قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمنون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 لَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَخْذَرُونَ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون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 يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفر لا رجها إنما خالدين فيها خالدين فيها هي حسبهم ولا الله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 يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن يَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القون إلى يوم القونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يتربون ألم يعلموا أن الله يعلم شرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوم الذين يلمسون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم.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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله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 فإرّجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرج معي أبداً فقل لن تخرج معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعود مع الخالفين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 لكن الرسل والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعده الله لهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ذلك الفوز العظيم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 فَضَلُّوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 سيحلفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجسوا ومؤهم جهنم ومؤهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم وربو عن. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم وربو عن.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 والله يحب المطهرين ففمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير ام من اسس بنيانه ام من اسس بنيانه على شفا جرفها فانهار به في نار جهنم وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْهُ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَن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 وَلَوْ كَانُوا أُنِي قُرْبًا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّا فَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا Hatta jika bakaat عليهم al-ard bima rhabat, w bakaat عليهم anfusum, w nnu allah menjam Allah illa ilai, w nnu allah menjam Allah illa ilai.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 فلولا نثر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ليتفقه في الدين ولينظروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلينونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادتهم هذه ايمانا